بسم الله الرحمن الرحيم كيف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكرينيا اذ نادى ربه هداء خفيا قال رب اني وهنى العظ مني واشتعل الرأس خيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي كُنْتُ الموالي من ورائي وكانت الْمَأْوَى عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني بِأَمْرِهِ وَيَخْرُجُ الثَّمَرَ رِزْقًا لِّلنَّاسِ وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ يركب غلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أما يكون لي غلام وكان في الرأتي عافرا وقد بلغت من الكبر عثيا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 فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليه بان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاة وكان تقيا وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتببته مكانا مكان فأجاء أهل مقضي وقض إلى جزع النقلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منتيا فلا تهى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك وطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان مات وان من البشر احدا تقولي فقولي اني نزعت للرحمن صوما فلن اكلب اليوم انسيا فاتتني قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانتهم أم ببغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 وبرعا بوالدتي ولم يجعلني جفتارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم طول الحق الذي فيه يمثرون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 هذا صراط مستكين فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأثون ما لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نحن نرث الْأَرْضَ ومن عليها وَإِلَيْنَا نرجعون واذكر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إنه كان خديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا نغني عنك شيئا يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك اتبعني لأهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا <تلحظ> إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم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 وما يعقدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذفر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ووفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهين وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة والسبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من ساب وآمن وعمل صالحا فأذائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعثه مأسيا لا يسمعون فيها نغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها كفرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا أن كان تقيا وما نتنزل إِلَّا بِأَمْرِ ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان عبك نتيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واخبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف أخرح حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحطرنهم والشياطين ثم لنحطرنهم حول جهنم جثيان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 ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين استطروا ونجروا الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتها دينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلتنا قبلهم من قبل هم أَحْسَنُ أساسا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا واوما يوعدون اما العذاب وان الساعه فسيعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَجَانًا وَأَضْعَفُ تُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْهُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مِنْ مَرَدًا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له فين مالا وولدا أطلع الغيب أبت قد عند الرحمن عهدا كلا سنتب ما يقول ونمت له من العذاب مدان ونرثه ما يقول ويأتينا أرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غزا ألم ترأمنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا فلا تعتل عليهم إنما نعذ لهم عزا يوم نحفر المستقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردان لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شنئا إدان تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوه للرحمن ولدا وما ينفق للرحمن أن يتخذ ولدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسعناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا